المؤلف رحمه الله بعد أن قدم كتابه هذا بمقدمة موجزة ومختصرة شرع المؤلف رحمه الله بعد ذلك في ذكر أبواب ومباحث هذا الكتاب والناظر يعني في هذه المباحث يجد أن المؤلف رحمه الله تعالى افتتحها بالكلام وبالحديث عن أقسام التوحيد افتتحها بالكلام والحديث عن أقسام التوحيد الثلاثة والسبب في ذلك أن الكلام في التوحيد فيه تعريف بالله جل وعلا وفيه تعريف بالخالق المعبود وحاجة الإنسان إلى معرفة ربه وإلى معرفة خالقه ومعبوده فوق كل الحاجات ذلك لأن الإنسان إنما قلق لعبادة الله قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فبين الله جل وعلا بأن الغاية من خلق الجان والإنس هي عبادته سبحانه وتعالى فالإنسان خلق ليعبد الله تبارك وتعالى ولا يمكن للإنسان أن يعبد الله جل وعلا حق العبادة ما لم يتعرف على هذا المعبود ولهذا كما قلت فحاجة الإنسان إلى معرفة ربه وخالقه ومعبوده فوق كل الحاجات وبذلك يكون عبدا لله تبارك وتعالى حقا وصدقا وقد أشار القرآن إلى هذا المعنى كما في قول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء فبين الله تبارك وتعالى بأن الإنسان كلما كان أعلم بالله وأعرف به سبحانه وتعالى كان أكثر لله خشية وتقن وعبادة ولهذا ايضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا اعلمكم بالله واتقاكم له انا اعلمكم بالله واتقاكم له فانظروا الى هذا التلازم بين العلم بالله تبارك وتعالى وبين عبادته وتقواه وبين عبادته وتقواه. إذن فهذا هو السبب الذي جعل المؤلف رحمه الله في مبحث هذا الكتاب يبدأ بالحديث عن التوحيد وأقسامه لأنه بهذا الكلام يتعرف الإنسان على خالقه ومعبوده والمؤلف كما ذكرت أيضا قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام قسم التوحيد الى ثلاثة اقسام توحيد الربوبية وتوحيد الاسماء والصفات وتوحيد الالوهية توحيد الربوبية وتوحيد الاسماء والصفات وتوحيد الالوهية وهذه القسمة مأخوذة من الاستقرار قد يقول قائل يعني ما هو الدليل على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟ لماذا لم يقسم إلى أربعة أو خمسة أو أكثر من ذلك؟ فنقول الدليل على ذلك هو الاستقراء. فعلماؤنا استقروا نصوص الكتاب والسنة، فوجدوا أن توحيد الله تبارك وتعالى ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية ويعني بعض أهل البدع المعاصرين يعني حاول أن ينكر هذه القسمة يعني بعض أهل البدع من المعاصرين يعني حاول أن ينكر هذه القسمة وقال بأن هذه القسمة يعني لا أصل لها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في كلام أهل العلم المتقدمين وإنما هذا التقسيم أحدثه وابتدعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشبه هذه القسمة الثلاثية بتثليث النصار. مصارى يعني قال الذين يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام حالهم شبيه بحال النصارى الذين لهم هذه القسمة الثلاثية باسم الأب والابن وروح القدس ولا شك يعني أن يعني هذا الكلام يعني من أبطل الباطل من أبطل الباطل ولهذا تولى الشيخ عبد الرزاق العباد البدر حفظه الله تعالى تولى الرد على أمثال هؤلاء في يعني كتاب وفي رسالة قيمه سماها الـ الـ القول السديد القول السديد يعني في الرد على من انكر يعني اقسام التوحيد او يعني عنوان يعني على هذا النحو ويعني الرد يعني على هذا القائل يعني باختصار من وجهين الوجه الأول قوله بأن هذه القسمة لا أصل لها في النصوص الشرعية فنقول هذا الكلام لا يصدر إلا من جه كيف يقال بأن هذه القسمة لا أصل لها وأول صورة في كتاب الله تبارك وتعالى هي صورة ماذا؟ الفاتح وأول آيات سورة الفاتحة تتضمن هذه الأقسام الثلاثة تتضمن هذه الأقسام الثلاثة الحمد لله الحمد لله من هو الله يا جماعة الله هو الإله المعبود الذي يستحق ماذا أن يعبد وهذا هو معنى توحيد ماذا الألوهية رب العالمين والرب طبعا هو ماذا الخالق الرازق المدبر المتصرف وهذه هي معاني ماذا توحيد الربوبية الرحمن الرحيم هذه هي يعني اسماء الله تبارك وتعالى المتضمنة لاتصافه بماذا بالصفات شاء الرحمة وغير ذلك فكيف يقال بأن هذه القسمة يعني لا أصل لها في كتاب الله تبارك وتعالى بل هذه القسمة كما قلنا مأخوذة من استقراء نصوص الكتاب والسنة يعني العلماء إنما أخذوها من استقرائهم وتعمقهم في نصوص الكتاب والسنة ولهذا من الجهل مثلا أن يقال في اللغة العربية بأن تقسيم الكلم إلى ثلاثة أقسام يعني يقال هذا لا أصل له يعني في كلام العرب اسم وفعل وحرف طيب هذا التقسيم من أين أخذه أهل اللغة؟ أخذه من الاستقراء يعني أهل اللغة العربية تتبع كل الكلمات العربية فوجدوها لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاث فالكلمة إما أن تكون حرفا أو اسما أو فعلا من أنكر هذه القسمة فليأتنا بنوع آخر هل هناك نوع آخر؟ أبدا فنفس الشيء تماما العلماء لما استقرأوا الآيات والأحاديث التي تتحدث عن توحيد الله تبارك وتعالى وجدوها لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة فهي إما أنها تتحدث عن توحيد الربوبية وأن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المدبر المتصرف إلى غيره وإما أنها تتحدث عن توحيد الألوهية وأن الله تبارك وتعالى هو الإله الحق الذي يستحق أن يعبد وأن تصرف له العبادات وإما أنها تتحدث عن ماذا عن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته إذن فهذه القسمة مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الجهل أن يقال بأن هذه القسمة لا أصل لها ثم قول هذا القائل بأن هذه القسمة يعني هي قسمة تيمية يعني لم يسبق يعني شيخ الإسلام إلى ذكر يعني هذه الأقسام فنقول أيضا هذا كلام باطل ولهذا الشيخ عبد الرزاق حفظه الله يعني أورد في هذه الرسالة يعني عدة نقول عن العلماء المتقدمين كابن حبان وابن عبد البر والذهب وغيرهم يعني من الأئمة والعلماء والذهب طبعا يعني, يعني ممن جاء بعد شيخ الإسلام المهم أنه أورد يعني كلاما كثيرا للعلماء يعني المتقدمين لشيخ الإسلام والمعاصرين له ومن جاءوا أيضا بعده في كلامهم ما يدل على ماذا على إثبات هذه الأقسام الثلاث على إثبات هذه الأقسام الثلاث إذن فهذه القسمة يعني صحيحة لا شك فيها ولا ريب فيها إذن فالتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بعض أهل العلم يجعل التوحيد على قسمين فقط يجعل التوحيد على قسمين فقط توحيد الإثبات والمعرفة، توحيد الإثبات والمعرفة، وتوحيد القصد والطلب، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. كلمة توحيد الإثبات والمعرفة يدخل فيها قسمان من أقسام التوحيد. توحيد المعرفة والإثبات يدخل فيها ماذا يا جماعة؟ توحيد الربوبية. وتوحيد ماذا الأسماء والصفات لأن المقصود بهذين النوعين من أقسام التوحيد هو أن تثبت لله تبارك وتعالى ما يستحقه من الرببية ومن الأسماء والصفات يعني تثبت له هذه الأشياء وتعرفه بهذه الأشياء ولهذا سمي هذا ال هذين القسمين بتوحيد المعرفة والإثبات، وأما المراد بتوحيد القصد والطلب المراد به هو توحيد ماذا الألوهية، لأن توحيد الألوهية معناه أن تخلص ماذا قصدك لله تعالى فلا تقصد غيره ولا تطلب ماذا غيره. إذن فحتى هذه القسمة يعني هي في الحقيقة يعني لا تختلف عن القسمة الأولى فهما يعني قسمتان متطابقتان قسمتان متطابقتان إذن نقول أقسام التوحيد إما أن نقول التوحيد على ثلاثة أقسام توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية وإما أن نقول التوحيد قسمات توحيد المعرفة والاثبات وتوحيد القصد والطلب والقسم الأول يدخل فيه كما قلنا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات إذن المؤلف رحمه الله تعالى بدأ كتابه هذا ببيان هذه الأقسام الثلاثة للتوحيد طيب يلاحظ أيضا أن المؤلف رحمه الله في ذكره لهذه الأقسام بدأ أولا بتوحيد الربوبية وثم بتوحيد الأسماء والصفات ثم ثلث بتوحيد ماذا الألوهية وهذا الترتيب طبعا يعني فيه يعني حكمة وفيه سر فيلاحظ أنه قدم ماذا توحيد المعرفة والإثبات على توحيد ماذا؟ القصد والطلب. لأن توحيد القصد والطلب كما قلنا هو ماذا؟ هو توحيد الألوهية. هو أن تفرد الله تبارك وتعالى في العبادة فلا تعبد سواه. فلا تعبد سواه. وتوحيد الألوهية عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عمل. عبارة عن عمل وعبادة يؤديها العبد تجاه ربه وخالقه ومعبوده والعمل لابد أن يسبقه ماذا يا جماعة؟ العلم والمعرف لهذا قلنا الإنسان لا يمكن أن يعبد الله تبارك وتعالى حق العبادة حتى يتعرف على هذا المعبود من خلال أسمائه وصفته ونحو ذلك ولهذا يعني المؤلف رحمه الله تعالى قدم ماذا توحيد الإثبات والطلب توحيد الإثبات والمعرفة على توحيد ماذا القصد والطلب ويعني هذا أو هذه المعاني يعني تأخذ أيضا يعني من بعض النصوص القرآنية كقول الله تبارك وتعالى في أول صورة انزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي سورة اقرأ ماذا قال الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فأول هذه الصورة حديث عن, عن ماذا عن العلم فالإنسان عليه أولا أن يعلم وأن يتعلم وأن يتعرف على خالقه وعلى معبوده جل وعلا وفي آخر الآية أمر الله تبارك وتعالى بماذا؟ بالعبادة واسجد واقترب وسجد واقترب إذن فنلاحظ أن هذه الصورة أولها أمر بالعلم وأخرها أمر بماذا؟ بالعمل وهذا يدل على أن العلم مقدم على ماذا؟ على العمل ولهذا البخاري رحمه الله في صحيحه يعني من الأبواب التي بوّب بها في صحيحه في كتاب العلم أن قال باب العلم قبل القول والعمل العلم قبل القول والعمل قال لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك قال البخاري فبدأ بالعلم إذن فالله تبارك وتعالى في هذه الآية أمر بشيئين أمر بالعلم وأمر بماذا بالاستغفار الذي يعد عملا من الأعمال والله تبارك وتعالى قبل أن يأمر بالاستغفار والعمل أمر أولا بماذا بالعلم ولهذا قال البخاري فبدأ بالعلم إذن فالمؤلف رحمه الله بدأ بتوحيد ماذا؟ المعرفة والإثبات على توحيد القصد والطلب لأن العلم مقدم على العمل إذا نعود الآن إلى كلام المؤلف رحمه الله قال المعتقد الصحيح في توحيد الربوبية المعتقد الصحيح في توحيد الربوبية قال المؤلف يعتقد أهل السنة والجماعة يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى وحده متفرد بالخلق والملك والتدبير أن الله تعالى متفرد بالخلق فجميعنا في هذا الكون مخلوق لله تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى متفرد بماذا بالخلق الأمر الثاني الملك كل ما في هذا الكون إذا كان مخلوقا لله فهو ملك لله تبارك وتعالى فلا يشاركه في ملكه أحد ثم قال والتدبير والمقصود بالتدبير هنا التصرف فالله تبارك وتعالى هو المدبر في هذا الكون وهو المتصرف في هذا الكون لا أحد أيضا يشاركه في ذلك إذا فأخبر المؤلف بأن أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الله تبارك وتعالى متفرد بهذه الأشياء وهذه المعاني هذه المعاني التي ذكرها المؤلف ورحمه الله هي من معاني الربوبية يعني إذا سمعت من يقول توحيد الربوبية ما معنى توحيد الربوبية أن تعتقد بأن الله تبارك وتعالى متفرد بماذا بالخلق والرزق والإحياء والإيماتة والملك والتدبير وغير ذلك هذه يعني, هذه يعني بعض معان من ماذا من توحيد الربوبية ولهذا يعني المؤلف كما ترون فصر بهذه المعاني توحيد الربوبية ولهذا قال يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى وحده متفرق متفرد بالخلق والملك والتدبير طيب بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله يعني معتقد أهل السنة والجماعة في الربوبية وأن الله تبارك وتعالى ها متفرد بذلك لا يشاركه في ذلك أحد ذكر المؤلف يعني أدلة يعني هذا النوع من أنواع التوحيد ذكر أدلة هذا النوع وهذا القسم من أقسام التوحيد قد يقول قائل وما الدليل على أن الله تبارك وتعالى هو الرب المتفرد بالخلق والملك والتدبير والتصرف وغير ذلك فذكر المؤلف يعني عدة أدلة تدل على ذلك. فقال قال الله تعالى وهذا هو الدليل الأول إن ربكم الله إن ربكم الله فأخبر الله تبارك وتعالى في مطلع يعني هذه الآية بأنه هو ماذا هو الرب وكلمة الرب تعني ماذا أنه هو الخالق الملك المالك المتصرف إلى غير ذلك قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات وهذا أيضا معنى من معاني الربوبية خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش قال يغشي الليل النهار يغشي الليل يعني يجعل ظلام الليل مذهبا لضياء ماذا النهار يغشي الليل النهار قال يطلبه حتيثا وقوله حتيثا أي سريعا يعني الليل يطلب ماذا النهار سريعا وفي هذه الآية طبعا إشارة إلى تعاقب ماذا الليل والنهار إلى تعاقب الليل والنهار والليل والنهار طبعاً من أعظم آيات الله تبارك وتعالى الكونية ولهذا جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تنبه على ماذا على على هذه الآيتين العظيمتين من آيات الله تبارك وتعالى الكونية فالله تبارك وتعالى جعل الليل والنهار متعاقبتين أو متعاقبين يعني يعقب ويخلف أحدهما الآخر طيب قال يغش الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ثم قال تعالى وهذا يعني الظهر هذا هو الشاهد من الآية يعني هذا الموضع المؤلف سقى هذه الآية قال ألا له الخلق والأمر ألا له ماذا الخلق ألا له الخلق فأخبر الله تبارك وتعالى بأنه هو صاحب ماذا هو صاحب الخلق هو خالق هذا الكون لم يشاركه في ذلك أحد أبدا وتأملوا قدم الله تبارك وتعالى الخبر على المبتدا. قال ألا له الخلق؟ طبعا له خبر مقدم والخلق مبتدا ماذا مؤخر؟ والعلماء يقولون تأخير ما حقه التقديم وتقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا الحاصر؟ يفيد الحصر يعني في السياق العربي العادي يعني الأصل أن يقدم المبتدى على الخبر يقال الخلق له ألا الخلق له يعني هذا هو يعني السياق الطبيعي للجملة ولكن نحن نلاحظ أن الله تبارك وتعالى قدم ماذا الخبر وأخرى المبتدى وفائدة ذلك إفادة الحصر بيان لكون الله تبارك وتعالى متفرد بذلك يعني لو قال ألا الخلق له لا كان من الممكن أن يفهم سامع بأنه يعني الله تبارك وتعالى يعني له خلق ولكن غيره أيضا قد يكون له خلق ولكن لما قال الله تبارك وتعالى ألا له الخلق انتفى هذا الاحتمال انتفى هذا الاحتمال وأفادت الآية بأنه لا أحد شارك الله تبارك وتعالى ماذا في خلق ما في هذا الكون إذا فدلت هذه الآية على أن الله تبارك وتعالى متفرد بماذا بالخلق وهذا هو معنى توحيد الربوبية كما سبق إذن قال ألا له الخلق والأمر والأمر والمراد هنا بالأمر يعني أهل التفسير يعني يفسرون الأمر هنا بكلامه ماذا الشرعي بكلامه الشرعي وقد يدخل في ذلك طبعا الكلام القدر أيضا ولكن يدخل يعني في هذا بالدرجة الأولى يعني كلامه الشرعي ألا له الخلق والأمر. فالله تبارك وتعالى هو الامر الناهي هو الأمر الناهي المشرع سبحانه وتعالى فذلك أيضا على أنه متفرج بماذا؟ بالتشريع فالله جل وعلا هو المشرع طيب إذن قال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين رب العالمين فهذه الآية كما ترون يعني تضمنت ماذا الحديث عن توحيد الربوبية وأفادت بأن الله جل وعلا متفرد بذلك متفرد بالخلق متفرد بالخلق ونحو ذلك ثم ذكر المؤلم آية أخرى تتحدث أيضا عن الربوبية فقال وقال تعالى لله ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات فأفادت هذه الآية بأن الله تبارك وتعالى أيضا متفرد بالملك وهذا التفرد وهذا الاختصاص مستفاد أيضا من ماذا من صيغة الحصر المذكورة في الآية لأن هذه الآية أيضا قدم فيها ماذا الخبر وأخر المبتدا لإفادة الحصر على تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء وقال تعالى له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير تلاحظون الآيات كلها يعني تتحدث عن ماذا عن الربوبية إذا فدلت هذه الآيات على أن الله تبارك وتعالى متفرد بماذا بالربوبية بالخلق والملك والتدبير ونحو ذلك قال المؤلف وهذا التوحيد هو المسمى بتوحيد الربوبية وهو مستقر في نفوس البشر لا ينازع فيه احد من الناس مسلما كان او كافرا المؤلف يشير بكلامه هذا الى ان هذا القسم من التوحيد لا ينكره حتى الكفار حتى الكفار يقرون بهذا القسم من أقسام التوحيد أعني توحيد الربوبية فحتى الكفار يعتقدون في قرارة أنفسهم بأن الله تبارك وتعالى هو الرب وهو الخالق وهو المدبر وهو المحي وهو المميت، وهو الضار وهو النافع إلى غير ذلك من معاني الربوبية إذن فهذا الأمر يعني لا ينكره حتى الكفار لماذا؟ قال المؤلف وهو مستقر في نفوس البشر إشارة إلى أن يعني العباد يعني فطروا على معرفة ماذا خالقهم جل وعلا العباد فطروا وجبلوا على معرفة خالقهم سبحانه وتعالى ولهذا هذا القسم من أقسام يعني يقر به حتى الكفار والمشركين ولهذا استدل المؤلف بآية فقال كما قال تعالى عن الكفار ولا إن سألته. والخطاب هنا لمحمد عليه الصلاة والسلام بالدرجة الأولى وأمته تبع له قال ولا إن سألتهم يعني ولا إن سألت يا محمد كفار قريش ولا إن سألتهم ولكن سألت كفار قريش من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله إذا حتى الكافر لا ينازع في هذا القسم من أقسام التوحيد فحتى الكافر يعتقد بأن الله تبارك وتعالى هو الرب الخالق المدبر إلى غير ذلك إذا فهذا الأمر يقر به حتى الكفار ولا ينازع فيه أحد قد يقول قائل كيف قال المؤلف لا ينازع فيه أحد مع أنه وجد من الكفار من نازع فيه وأشهرهم من يجماع فرعون ولهذا فرعون لما دعاه موسى إلى عبادة الله وإلى عبادة رب العالمين ماذا قال قال فرعون وما رب العالمين وما رب العالمين يعني هل هناك يعني رب لهذا الكون في ثوايا يعني أنا هو الرب فكيف تدعوني إلى أن أعبد رب العالمين ففرعون نزع في هذا الأصل وفي هذا الأمر نزع في هذا الأصل وفي هذا الأمر فهل يصح قول المؤلف لا ينزع فيه أحد من الناس ها يا جماعة يصح ولا لا ها نقول يصح, يصح كلام المؤلم لماذا لأن فرعون وإن نازع في الظاهر إلا أنه في قرارة نفسه كان مكرم بهذا الأمر ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام كما في آخر سورة الإسراء خطبه بقوله لقد علمت يعني يا فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء يعني هذه الآيات التي جئتك بها لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا يا فرعون مثبورا إذا فرعون يعني كان يعلم في قرارة نفسه بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق والمدبر وإلا فمن الذي أوجد فرعون؟ يعني لو كان يعني فرعون هو الرب، ففرعون طبعا له ميلاد، يعني لم يكن قبله يعني أن أن أن يولد وأن تليده أمه، آه، فكان قبل ذلك معذوما، فكيف يدعي بأنه هو الذي خلق ماذا هذا الكون؟ وهذا الكون يعني وجد قبل أن يولد هو، إذن فهو في قرارته نفسه. كان يعلم بأن الله تبارك وتعالى ماذا هو الرب ولكنه ماذا يا جماعة عاند وكابر ولهذا قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى وجهد بها يعني ظاهرا وجهدوا بها واستيقنتها أنفسهم واستيقنتها أنفسهم قال الله تعالى ظلما وعلوا يعني الذي حملهم على هذا الجحود هو ظلمهم وعلوهم وكبره إذا ف قول المؤلف في رحمه الله وهو مستقر في نفوس البشر لا ينازع فيه أحد من الناس مسلما كان أو كافرا إذا ف هذا القسم هذا القسم من أقسم التوحيد آه يقر به حتى الكفار والمشركون ولهذا فمن الخطأ الفادح من الخطأ الفادح ما وقع فيه المتكلمون المتكلمون الفلاسف الذين إذا تكلموا في التوحيد لا يتكلمون إلا عن توحيد ماذا؟ الربوبي يعني المتكلم الفيلسوف حتى يعني فلاسفة المسلمين ومتكلمين إذا أرادوا أن يقرروا التوحيد فكلامهم لا يخرج عن تقرير ماذا؟ توحيد الربوبية همهم الأعظم أن يبرهنوا للناس ماذا؟ وجود الرب ووجود الصانع وهذا طبعا من العبث. يعني كيف تهدر حياتك وكل وقتك لأجل أن تقنع الإنسان بأمر هو مفطور عليه الناس بحاجة إلى أن تبين لهم ماذا يا جماعة تحيد الألوهية فالناس إنما أشركت بالله تبارك وتعالى وعبدت غير الله تبارك وتعالى فهذا الذي يحتاج الناس إلى يعني بيانه وتقريره والتطويل في ذلك وأما أن تبين لهم بأن الله تبارك وتعالى يعني موجود وأنه هو الصانع وأنه هو الخالق هذا تحصيل حاصف، فهذا تحصيل حاصف. ولهذا أهل البدع المعاصرين الذين أنكروا تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام الذي جعلهم يطعنون في هذه القسمة لأن هذه القسمة يذكر فيها ماذا توحيد الألوهية. وهذا الذي يغضهم هذا الذي ماذا يغضهم ويحزنهم لأنهم لا يريدون أن يسمع أحد يحدث الناس بتوحيد الألوهية وبأنه لا يجوز للناس أن يصر أن يصرف العبادات لغير الله بأن يدعو غير الله ويذبحوا لغير الله لأن هؤلاء المبتدعاء معظمهم ماذا متكلمون معظمهم ماذا متكلمون آه لا يهتمون أبدا بالحديث عن توحيد الألوهية، وإنما جل همهم في الحديث عن توحيد الروبوبيا، ونقول لهم إنكم تضيعون أوقاتكم لأن كل الناس حتى الكفار يقرون بهذا التوحيد، ولهذا الله تعالى يقول في هذه الآية: ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض؟ آه وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. وقال تعالى في آية أخرى ولئن سألتهم من خلقهم لا الله كل من الأرض ومن فيها إن كنت تعلمون سيقولون الله إذا فهذا القسم يكر به حتى الكفار ولهذا يعني لا ينبغي للإنسان أن يطيل الحديث عن هذا القسم على حساب ماذا القسم الأهم ألا وهو توحيد ماذا الألوهية طيب إذن يقول المؤلف وهذا التوحيد هو المسمى بتوحيد ربوبية وهو مستقر في نفوس البشر لا ينجع فيه أحد من الناس مسلما كان أو كفرا كما قال تعالى عن الكفار ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله وقال تعالى عنهم أيضا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون تأملوا هذه الآية جمعت الكفار الشرك والإيمان وما يؤمن أكثرهم بالله أثبتت لهم إيمانا وفي نفس الوقت أثبتت لهم ماذا شرك وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قال مجاهد رحمه الله إيمانهم يعني ما هو الإيمان الذي أثبته الله تعالى لهم على إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا على فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره إذا إيمانهم هو تصدقهم بماذا بالربوبية وأما شركهم فهو صرفهم للعبادات لغير الله تبارك وتعالى يقول المؤلف فلم يكن المشركون يعتقدون أن آلهتهم مشاركة لله في خلق بل كانوا يعتقدون أن ذلك لله وحده وأن آلهتهم طيب قد يقول قائل إذا كان الكفار يعتقدون هذا فلماذا عبدوا آلهة غير الله عبدوا اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى لماذا؟ قال المؤلف وأن آلهتهم يتوسل بها إلى الله وتتخذ شفاعا عند الله تعالى إذا الكفار إذا عبدوا هذه الأصنام وهذه الآلهة رجاء ماذا أن تقربهم إلى الله لأن هذه الأصنام يعني عند الكفار يعني كانت رموزا كانت رموزا لأناس صالحين كانت رموزا لأناس صالحين قالوا نحن بعبادتنا لهؤلاء نرجو ماذا أن يشفع لنا عند الله لأننا نحن مهما عبدنا الله تبارك وتعالى فإننا ماذا مفرطون ومقصرون بخلاف هؤلاء الصالحين وهؤلاء الأنبياء إذن فنحن بعبادتنا لهم نتوسل ماذا به ونرجو شفاعتهم عند الله تبارك وتعالى. إذن هذا يعني هذا التفكير يعني هو الذي حملهم على ماذا؟ على عبادة هذه الآلهة من دون الله تبارك وتعالى. إذن قال المؤلف وأن آلهتهم يتوسل بها إلى الله وتتخذ شفاعا عند الله تعالى كما قال تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. إذن هذه هي حجتهم وهذا وتعليلهم لعبادتهم لهذه الأشياء. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. وكلمة زلفا معناها ماذا؟ قربة. ليقربونا إلى الله تبارك وتعالى قربة ومنزلة. وقال تعالى وقال تعالى قل أرأيتم طيب هذه الآية لماذا ساقها المؤلف يا جماعة ها؟ طبعا دائما هو الآن في بيان ذكر الآيات التي تثبت الربوبية لله تبارك وتعالى طيب قال وقال تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين يدعون من دون الله قل يعني لهؤلاء المشركين أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض هل يمكن أن يرون شيئا أبدا هل يخلقوا شيئا من هذه الأرض لهم شرك في السماوات يعني هذه الآلهة التي تعبد من دون الله هل خلقت شيئا من الأرض؟ أبدا هل شاركت الله تبارك وتعالى في خلق السماوات؟ أبدا فهي لم تخلق استقلالا ولم تشارك الله تبارك وتعالى في الخلق وهذا دليل يجمع على ماذا؟ على عجزها دليل على عجزها يعني الذي لا يخلق عاجز والعاجز هل يستحق أن يعبد طبعا لا إذن هذا هو معنى الآيات إذن هذه الآيات بصدد إثبات عجز هذه الآله وإذا ثبت عجزها دل ذلك على أنها لا تستحق ماذا أن تعبد إذن فالمستحق للعبادة هو الله جل وعلا وإنما استحق ذلك لأنه هو الرب الخالق القادر سبحانه وتعالى قال تعالى أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ثم قال تعالى أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه فبعد أن نفى القرآن عنهم الأدلة العقلية الوقعية نفى عنهم ماذا الأدلة الشرعية يعني هؤلاء المشركون ليس لهم دليل على شركهم لا من العقل والواقع ولا من ماذا من النقل يعني هل نزل عليهم كتاب من السماء وشرع من السماء يأمرهم بعبادة هذه الآلهة أبدا الله تبارك وتعالى لا يأمر بماذا بالكفر والشرك والعياذ بالله ولهذا قال تعالى أتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرور إذن فدلت هذه الآية أيضا على أن الله تبارك وتعالى هو الخالق القادر سبحانه وتعالى وبالتالي فهو المستحق للعبادة وجميع الآلهة التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى آلهة عاجزة لم تخلق شيئا ولم تشارك في خلق شيء وبالتالي فهي لا تستحق ماذا أن تعبد مع الله تبارك وتعالى وقال تعالى عن مشرك قريش إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يعني إذا دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى وتوحيد العبادة يستكبرون ويقولون أإن لترك آلهتنا لشاعر مجنون. وقال الله تعالى عنهم أجعل الآلهة إلها نواحٍ. إن هذا لشيء عجاب. يعني كفار قريش. يعني لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. يعني قالوا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا لو لو أجبناك ماذا سنفعل بآلهتنا الكثيرة؟ يعني كان لهم في الكعبة فقط يعني اكثر من ثلاثمائة صنم داخل الكعبة فقط فكيف بخارجه فقالوا عن نبينا عليه الصلاة والسلام اجعل الالهة الها واحدة يعني هذه الالهة الكثيرة التي تعد بالمئات كيف يعقل ان يجعلها محمدا في اله واحد قالوا إن هذا شيء عجب فالشاهد من هذه الآية التي سقها المؤلف أن الكفار كانوا يقرون بماذا بتوحيد الربوبية كانوا يقرون ويعترفون بتوحيد الربوبية وإنما كان كفرهم في ماذا في توحيد الألوهية في عبادتهم غير الله تبارك وتعالى في عبادتهم غير الله تبارك وتعالى يقول المؤلف بعد ذلك وإنما قرر الله تعالى هذا التوحيد يعني ماذا؟ هذا التوحيد إشارة إلى ها توحيد الربوبية قد يقول قائل قد يقول قائل يعني ما دام أن الكفار كانوا يعترفون بتوحيد الربوبية وبأن الله تبارك وتعالى هو الرب وهو الخالق وهو المدبر وهو المحي المميت النافع الضار فلماذا جاءت عدة آيات تتحدث عن الروبوبية؟ لماذا جاءت آيات كثيرة تتحدث عن الروبوبية؟ مادام أن الكفار آ يعترفون به، فزين المؤلف يعني سبب ذلك. فقال وإنما قرر الله تعالى هذا التوحيد يعني أولا لإثباته وتأكيده. يعني هذه هي الفائدة الأولى. يعني لإثبات هذا القسم لأنه حق لأنه حق فجاءت الآيات تقرره لإثباته وتأكيده والسبب الثاني وهو الذي يعني يهمنا أكثر قال وللاستدلال به على وجوب التوحيد في الألوهية إذا الله تبارك وتعالى في كتابه إذا يذكر توحيد الربوبية فإن المقصود الأعظم من ذكره هو أن يحتج به على الكفار والمشركين ليصل بهم إلى ماذا؟ إلى توحيد الألوهية كأن هذه الآيات تقول للمشركين إذا كنتم تعترفون وتعتقدون وتقرون بأن الله تعالى هو الرب هو الخالق هو الرازق هو المدبر هو النافع هو الضار لماذا تعبدون غيره يعني سبحان الله هذا تناقض يعني هذا يعني من اعظم التناقض هذا من اعظم التناقض ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما سئل عن اي ذنب اعظم يعني قال رجل يا رسول الله اي الذنب اعظم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان تجعل لله ندا وهو خلقك أن تجعل لله ندا وهو خلقك يعني سبحان الله لو كان لوحد مننا يعني عبد لو كان لوحد مننا عبد وكان الواحد مننا يعني يحسن إلى هذا العبد يحسن إليه ويطعمه ويكسوه ويأويه وكذا ثم به إذا أمره بأمر لا يطيعه ويذهب ويطيع إنسانا أخ يعني ما رأيكم في هذا العبد يا جماعة أه؟ ما رأيكم في هذا العبد يصلح ولا ما يصلح ما يصلح أبد ما يصلح أبد يعني تترك أه؟ الذي يعني يحسن إليك ويطعمك ويرزقك ويكسوك وتذهب لتطيع غيره ممن لم يفعل لك شيئا إذن فتوحيد الربوبية يعني يذكر في الكتاب في كتاب الله تبارك وتعالى ليتوصل به ماذا الى اثبات توحيد الألوهية، فاذا كنتم تقرون بأن الله تعالى هو الرب الخالق النافع الضار فعليكم اذا ماذا بان تعبدوه وان توحدوه جل وعلا في العبادة فلا تصرف عبادة لغيره جل وعلا ولهذا يقول المؤلف وإنما قرر الله تعالى هذا التوحيد لإثباته وتأكيده وللاستدلال به على وجوب التوحيد في الألوهية إذ أن توحيد الربوبية يستنزم أن لا, أن لا يعبد إلا الله قال تعالى يا أيها الناس عبدوا ربك وبالمناسبة يعني هذا الفعل هو فعل أمر وهو أم أول أمر ورد في كتاب الله أول أمر ورد في كتاب الله يعني هو ماذا ها هذا الأمر يا أيها الناس اعبدوا ربك فأمر الله تبارك وتعالى الناس بأن يعبدوه ثم يعني نبههم الله تبارك وتعالى إلى أن هذا الإله الذي أمرتم ماذا بأن تعبدوه هو ماذا هو ربك وهو خالقكم وهو رازقكم فلماذا تعبدون غيره من الآلية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشر والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم يعني كل هذه الأشياء يعني مسخرة لأجلكم يا بني آدم ويا أيها الناس فلا تجعلوا لله أندادا يعني شركاء في العبادة فلا تجعلوا لله أنداها وأنتم تعلمون يعني تعلمون أن هذه الأنداء يعني لم تخلق شيئا لم تخلق شيئا ولم ترزق أحدا فلماذا يعني تنصرفون إليها وتتركون الله تبارك وتعالى الذي خلقكم إلى آخر ما ذكر في هذه الآيات وقال يعني قال الله تعالى في آية أخرى ذلكم الله يعني المستحق للعباد لأن كلمة الله معناها المألوه المستحق لأن يعبد ذلكم الله ربكم يعني لماذا كان هو المألوه لأنه هو الرب الخالق المدبر ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون ماذا تصرفون عن عبادة غيره او عن عبادته الى عبادة ماذا غيره وقال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال المؤلف فذكر تعالى أنه وحده خالقهم ورزقهم وهذا مما لا يشكون فيه وجعل ذلك حجة عليهم في وجوب إخلاص العبادة له وحده لا شريك له. نواصل إن شاء الله بعد الآذان.